كَفَرْنَا بِمَا أُرسلتَ بِهِ وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ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 فأتونا فأتونا بتلقان مبين قالت له رسلهم إن نحن حلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَادَ عُذْرٍ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَ الْظَّالِمِينَ وَلَنَسْكُنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ مِمَّنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ عِقَابَهُ تَشْتَعِثُ وَخَابَ كُلُ جَبَّارٍ عَلِيدٍ مِّن مَّرَاءِ جَهَنَّمَ وَيُسقى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَنِيعٍ وهيثه الموت من كل مكان وما هو ببيت ومن وراء يجي عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاق لا يقدرون مما كتبوا على شيء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 قَالُوا ادْعُ فَإِن كُنْتَ صَادِقًا إِنَّا لَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم, فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءً جئنا ام صدرنا سواء علينا اجزعنا ام صدرنا ما لنا فيه محي قال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدهم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي علمكم من سلطان الا ان دعوتكم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ان انقذكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخكم إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات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 jahennem yacloneha wa b'is alqarar wajajalu lillahi anndada liyudilu jan sabilih qul tamtta'u fa in n mzirakum ila nër Qul l'ibadiyya الذin aamanu yuqimu assalata و yunfiqu mima razqqnaahum sira wa alaniyata min qabli an yatei yom min qabli an yëti yëm la bej'un fiihe, wala khilal. Allah unëzhi khalqë sëmaoët walërdo, wënzël min sëmā iëm fë ëkrëj bëh fë ëkrëj bëh min athëmerat rizqa lakum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 qëllë ma së alëtumë hoë, wën të ardë nëjmëtë allëhë la të hësërëha, in në l'insan l'zolum këffër. Ibrahim të kailë, «Rab, gjëllë hëza albë lëdë æmina, wajnubëni webni an nërbudë al-asnaam. Rab, innëhën ædlëlnë kathërën min al-naam. Fëmën tëbërëni fëinnë hë minni Wëmën ësë në qëfërë rëhëmë Rëbënë ëni ësë kanëtë minni في بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Rëbëna, inëk të alëm ma nukhfië, wma nukhfië, wma nukhfië, wma yakhfëa alëllëh min shay'i fë i alërdë, wala fë i alësëmë, Alhamdulillahi alladhi wahabli 'ala al-kibari isma'i wa ishaaq. Inna Rabbi la-sami'u ad-du'aa. Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'aa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 Inna Allah azizu zun tqam Yawma tubadda nul ardu gheyr al ardu wa semaat Wabarazu lillahi alwa hidil qahhar Të rëmënënë, yëmëidë mëqërënënë fë alësëfadë, sërëbëylë hun min qëtërëanë, sërëbëylë hun min qëtërëanë, sërëbëylë hun min qëtërëanë, tërëshë ujëhë hun në në rë, liyajzi Allahu kullanafsimma kasabat innallaha sarihul hisab hadha balaghun linasi wal yuntharu bihi wal ya'lamu wal ya'lamu annama huwa ilahu H t referred on as am behaviors